وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ أُورُؤُسَهُمْ لَوْ أُورُؤُسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَشْرُدُونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ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 يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون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 وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني فيقول ربي لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأصدق وأكم من الصالحين